ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتاين وهديناه النجدين فلقد حمل عقبه وما ادراك ما العقبه فكر رقبتنا وطعام يوم ديم صغبة يتيما جام قربة أو مسكينا جام اطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمان والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مضضة